ان الله معنا بانزل الله سكينه عليه وان يده بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا صبنا فانزل الله سكينه عليه وان بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا صبنا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم